يا عين لا تنثني عبكي على ما علت طمع عائمات وست سينيني يا جمرات الحزن في الأعماق مذرحلت فصارت في حلم الليل تتيني يا عين لا تنثني وبكي على مهل علت دموع إذا سالت تسليني يا جمرات الحزن في الأعماق مذرحة بينا فصارت في حل من الليل تأتيني تأتي تطبيب جرح بات يقتلوني تقول أمي كفى حزنا وتبكيني. لنرحلت فصار القلب فيك ماد فيا فتاة المنا من ذا يداريني تأتي تطبيب جرحا بتا يقتلني تقول أمك فحزنا وتوكيني لنرحلت فصار القلب في كماد فيا فتاة المنا من ذا يدريني؟ يا عين لا تنثني وابكي على مهل علت دموعها سالت تسليني يا جمرات الحزن في الأعماق مذرحلت لينا فصارت في حل الليل تأتيه أبوك في لحظة الفراق يبكى داما يا لحظة حين ما أظفوت صحيني ونورات اليوم في حزن يؤرقها. تجل ذي ابنتي تهت عناويني تجل ذي ابنتي تهت عناويني يا عيون لا تنثني وابكي على مهل علت دموع إذا سالت تسليني يا جمرة الحزن في الأعماق مذرحلت ولينا فصارت في الليل تأتيني ولينو صارت بما وجد معي يأخذها وكم تذكر عهد كان يشيني عسى اللقاء بخلد عند خالقنا فلا شقاء ولا ضيق يعنيني. الين صارت بما وجد معي خلدها وكم تذكر عهدك كان يشفيني عسى اللقاء بخلد عند خالقنا فلا شقاء ولا ضيق يعنيني فلا شقاء ولا ضيق يعنيني فلا شقاء ون يعني ون يعني يا عين لا تنثني وبكي على مهال علت دم عائمة سالت تسليني يا جمرة الحزن في الأعماق مذرحلت لنا فصارت بحزن الليل تأتيني